ومنك النصر والتمكين يذفي المالة عزتكم محنا بالإسلام مع اعتز محنا بالإسلام مع اعتز محنا بالإسلام مع اعتز في عينك الناس ونسهر واليوم كله سهر في عين في الأمس كان الهدف واحد واليوم صباح حداف نذن، واليوم صباح حداف نذن، واليوم صباح حداف نذن. يا صاحبي ديننا واحد، وكل واحدة بولهدين. بني وبنك كتاب الله، والله هذا ما حكام راضين، والله هذا ما حكام راضين، والله هذا ما حكام راضين. Educational-lahi-da-din دي من بعد din ما ad-din ad-din واحد ad din ad-din ad-din ad-din ad-din ad-din ad. Cái timdi d ph Robin 1500- Justice T واحد جا يا طقمين واحد جا جا يا في دولة الكفرة والردة بتشتري العسكري بالفين 2000 وعسكر الكفرة والردة جاهز لها السيف والسكين, جاهز جاهز لها والسكين, جاهز جاهز لها والسكين لا يدا حدان حتصار جندي وحط ضبط وحط وحضب قياده معه طقمين وحط قياده معه طقمين وحط قياده معه, قيادة معه في دولة الكفر والرده في تشتري العسكري بالفين وعسكار الكفر والرده جاهز hazla ha sefa wa sakin, ya hazla ha sefa wa sakin, ya hazla ha sefa